بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب المبين وأقسم الله الكتاب المبين لكن العليا في الأقصى المشركين هو الكتاب أخذ الكتاب العظيم الذي أقسم الله به الذي يسمعه وحامل المبين إن أنزلناه في يارة المباركة أنزل الله الضرآن في يارة المباركة هذه هي محيزة الهلاسة مع الدنيا إنها قلنا من جريمه إنه رسلنا إن في همهيند للناس فما يعني ضاعت الشرائع من الأرض أرسل الله بشريعاه النبي إلى كلامه ويبده من الهداء فيها يفرق كل أم الحكم لا يسأل لها البارة هذه فيها يفرق كل أم الحكم الله يدبر الأمر وفي تلك الأسلال يسأل لها البارة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 مسنة الله المسبيل سبيل العباده رحمة بالرب رسالة الله إزاله القرآن برحمة من الله الأباد إنه هو السميع العليم كالي وشق بالإعباده في حاجته رحمهم بل ألوحي ألوحي خب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موجينين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب أبائكم الأولين وبه عبد مشكين إن ربهم هو رب السماوات والأرض يجيهم مبين لا إله ما بله هو أحده لا يبيحي ويميت ربكم ورب أبائكم الأولين لكنهم ما بس سمعوا المشكين الله بهم في شكل عبود ما سمعوا الآيات الله ولا نعرض الله سل كذا لهم في شكل طاعان كفر بهم سكيب له به. يلعبوا في... بفوض في في, في الظراع لهم ومشكتين الظراع ما هذياد الظراع. فاس الابناء ما تجلس السماء بدخال مدين. كده محمد العلا بيدخل الله على درش بسبب تكذيبهم. لعش الناس هذا علا من علم. وانها ندرس عليهم سبع سنين يعني جد. السماء بتبين فيها مفردها لا ما بشيل أصحاب ولا بلا لأنهم اتبعوا يعني يجالهم بيعذر وفكت حتى أكبرهم لأشخاص وكذلك العلم هجيئ وكذلك أكبر الكلاب من يؤكشون للهدف يأخذ الناس هذا عذاب من أذيب ربنا نكشف عنا العذاب إلنا مؤمنون ودعوا الله من يكشف عنا العذاب با يؤمنون بالنبي لهم الذكرى وقد جاءهم رسول استبعد أن أن أن باي أمم كيف عباج يا رسول المدين جاء أم الهدا ما عادوا لم استبعد منهم منهم منه. ثم تولوا عنه يعني ما هو جاء أم الرسول المدين جاء أم النبي ما هو ثم تولوا عنه وقالوا معلم المجنون طالما بلش علّم البران مدين يجي على أنه بشر وهو مجنون أقبل إنك أشوف العذاب قليلا إنكم عائدون الله بارشف عنهم العذاب ذاتي حلهم الجد أجله إنهم عائدون في كفركم ما هم. ما نجمع ما مستجيب ولا يتعرف الله ما هم غافلون وكشف عنهم ولا يروي يوم نبتشر وطرش الكبراء إنهم ينتجنون يا الله بين تجمع منهم في يوم ما شوطر شارك كبراء وفي يوم بدر وينتج منهم إنهم ينتجنون ورجع بدر بدر شالله وقراش شهر كبراء في يوم بدر وينتج منهم وكبار السناد يتحجون سبعين ناس سناد يدخل كان يستعد اوبل ولا فتنا فتناقض لهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم اصل انهم رسول يعني وكفروا وطلبوا ان ادوا عباد الله ان لهم رسول امين ان الله موسى الى قال أدو... قال فرعون قال ادي الى بني اسرائيل هاتهم لي اديني هات من خدك كان من كان في انظارهم بس الله موسى يستند بني إسرائيل من طلق فرعون نحن ما أعرض في فرعلي نقدر إليه عباد الله إنه لكم رسول الأمين لحنا اللهم صلى على كل إدنه على آل محمد وضيت على محمد وعلى ال محمد سماء صديقه وضيت على إدراهيم وعلى آل الراهيم كنن الحمد المليد رب العالم الشيطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لا تعالى على الله إني آتيهم بثوار الممين قال موسى في العلم كم الله لا في العلم. قال له قال وقتتنا قبل المبورة العلم وجعهم رسول المكريم في العلم وقال وجعهم رسول المكريم موسى عليه السلام أن أدو إلي عباد الله قال إسرائيل فرجهم من تحت سلطانة ومن تحتلق ما تستعملتهم وطلق لهم الله سبحانه وتعالى يستند بني إسرائيل من تحطوهم في العن والسل موسى انه فرعون انه يدي اليه عباد الله يعني بني إسرائيل يفرجهم منه يحددهم اني لكم رسول أمين أنا رسول أمين من الله لا أسالته إليكم وأن لا تعلوا على الله قال لا تكبروا على الله وان ما تكبروا الحد من الله إني آتكم بسلال اللبين أنا أذهب لكم الله ظاهرة على اني رسول من الله سلطان يعني حجه راضحة إنه رسول من الله دليل ويأتهم بالدليل واني عدت بربي ربكم ان ترجموني يعني أنا استجابت الله واستعدت به يكفيني شركم لا ترجموني ولا تكفيني والله باع يعيدني من شركم وان لم تؤمنوني فعتدلوني وإذا ما صدقتوني فعتدلوني كفوا شركم عني فتركوني الحالي لا الدكتور ولا شيء ولكن الله هو قدر فعل فرعون وقومه وسخروا منه واستهزأوا به وحاولوا تقليبه فدعا ربه موسى أن هؤلاء قوم مجرمون هؤلاء هم مجرمون متنا دين على كعب الله مستبدين الارض مشدين وجاء اصيا باجا وكذا موسى قال فسر لي قزا دين قال ابن اسرائيل قومه واخذهم من مصر في الليل إنكم تبعون بعد تبعكم تبعوا بجيشه يلحقكم وسر في البحر رهبل إنهم ينزل المغردون. جال الله الموسى سر في البحر رهبل لأن الموسى ورده البحر عصاه. و... اسمع عشر قرية البحر وسكتها. سكت على البحر قرد يادها. قال ها قال الله الموسى قال هلا خلا ف... خلا البحر عصاه تقبضه حلي حليهم يجعون في بعده يفتح يلعبوا ملعب كبير إنهم جندوا مغربون وطرق البحر رحولا إنهم جندوا مغربون عم بايت هنا ينحن نكفى بناماء في الطرق هو البحر ما يبدع عليهم وقالوا يا عبد الله أغرقهم في البحر مرد موسى البحر هو غامه وخرجوا من الأشياء آخر وقالوا لديهم أغرقهم فرعان غامه الصدوف بحر استعملوا بحرهم وأغرق عليهم البحر أغرقهم الله سببهم. كم ترى من جنات يعلموا؟ كم ترى من من الناس يعني مزارع ومساكن في مصر على طول مصر على طول بزراعة وعلى النيل وزروع المزارع ومقالن كريم يعني سكن كريم يعني عمائر عمارات كان نحن نحضر العمران بنوا الأهرام يعني بن يعني بنوا مصر العمران طول. كذبين. كذبين. ونعمة كانوا فيها فاتهم ومعهم الأسباب التنعم الكثير من النعم كانوا فيها التنعم تركوها وهلكم الله كذلك وقرتنا هذوم الآخرين في جرش الله البلاد ومشل المزارع ومشل العمران والعمير وال... والبلاد شل هذا ستاهم فما عليهم السماء والأرض لنقلق المرة ما بكت عليهم السماء والأرض علي استخلاصهم يعني ما هم ما هم نفس الدنيا ما بكت عليهم السماوات إننا نرجع على هالنفس السماوات ما نقص عليهم وما كانوا من وما كان الله يمنحهم بعد ما أجرم وترك الله على الله وربت مدينا بني إسرائيل من عذاب المهندن من فرعون ونتج الله بني إسرائيل من عذاب المهين جاء فرعون العون عليهم ويعدلهم قتلت أذل عبناهم مستحيل سائهم وسخفهم في أعماله فالعمران في فمزارع في يشتغل مثل العبيد نجل الله بن إسرائيل من عذاب في العالم. من العذاب المهيم من في العالم إنه كان عاليا من المسلفين جه عالي فالأرض مستكبر من المسلفين في الدماء مهو الظلم الله ظلم يختار ماهم على المنع العالمين اختار الله بن إسرائيل أصطفاهم من العالم الجمع خيرتهم النفضل إنما يعني على وجه الارض من إسرائيل. وين اختبرناهم على أذن يعني ع منهم أفضل الناس يوم. ها؟ هم اللي حملوا الرسالة. وعلى فسالتهم كيف بقي بقية هؤلاء؟ على فسالتهم وكم خذهم واشتبروا بمصر واشتبروا بمصر في ذلك تم الله في الأرض جلد أفضل أهل الأرض كيف يفعل بقية أهل الأرض من الآيات ما فيه بلاء المبين أعطاهم الله من الفضائر يعني ما فيه بلاء لهم اختبار إن باشكروا الله على ما أعطاهم فلقاهم البعض ونزر عليهم من وأضلهم الله بالغمان لا في الشمس الشمس و... عن أحيانهم بعد ما أماتهم أحيانهم حق مرضت فالة وفع فوقهم الطور. قال الله إن هؤلاء لا يقولون قال الله إن هؤلاء يعني قراش وما فيها محمد إن هؤلاء لا يقولون إنه إلا مرتثنا الأولى قالوا ما بالشيء ما بلا موته وما نحن بنوشين قالوا النبي نعتصم عدنان فنينا بكذب ما بشي ما بلا من ما ما بلاه حياة بعدها وما ما بحياة عدنان ونحن نبغي شيء نحن نب نحن ما بشي بعد فاعتدوا أبي أنا أنتم صادقين قالوا النبي هات أبي أنا إذا تحي لهم أنا أبي أنا يعني أنا صادقين نحن نبي. إن الله سبحانه وتعالى أن النبي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 جاء ربنا ما خرج من السموات وما بينهما العدن. نجوب الله عليهم قالوا إنه إلا متفن الأعمام نحن نمشدين. قالوا لا. إلا ما ما قالوا ما جواب نجوب ما خرج من السموات وما بينهما العدن. ما خرجنا ما لازلت حد. ما خرجنا ما أنزل العرب عظيم أنزل ركب عليها جِعَر وثَرَاث ثَرَاث ووجَعَر وعَجَات. مثيلين من عبد من مِجِلِين. ولن يهلك بهم ما نجي الله لعب خلق السماوات والأرض وما يجي حياة ثانية نصف على مظلوم من الظالم يجيز المحسن على أحسانه يعاقب المسيء على إساءاته ويجي فهو شخص يجيه لعبة وما خلق السماوات والأرض ونظرينهما لعبين ما خرج خلقناهما إلا بالحق ولا تنأكثرهم لا يعلمون فالناس لا يعلمون إن ديوما فصل من قلاتهم أجمعنا من قلات الناس يقع في يجمعهم ويحشرهم ويخلقهم ثاني مرة بعد المرة هذا الحق ما أحرضهم إلا لهم هذا القرار يقول يوم ألفصل بحسب الناس يرتب على هذه الحياة الدنيا حياة أخرى حياه ثانيه هل أن يقدمها الحياة الدنيا يقول الحياة أخرى جبتها أن يوم ألفصل ميقاتهم أجمعين هم عدل الناس أجمعين يحصلوا فيها خلايا جبا يوم ما لا يغني مولاً عن مولاً شيئاً ولا هم يصرون يوم ما هو نافع صاحب وصاحبه ما حد نافع على حدا، ولا قريب الأقرب، أيه العودة، إنما مفصل الذات أجمعين، من عاد النجم أن خلايا جمعة الله يبعتين ورباهي، أحياء، للحساب الأجر، يوم ما لا يغني مولان عن مولان شيئا عن هم مصروف، ما حد ينفع أحد في ذلك اليوم، لا قريب ولا صاحب، ما حد ينفع أحد. ولا هم ينصرون ولا حد يدفع على حد عداش ما به ناصر هناك يوصل أهل العذاب يدفع عنه العذاب والله وينتسر لهم إلا من رحمه الله هو العزيز الرحيم لكن ما به رحمه الله به عنه ناصر فهو ينصرهم الله يرى بياله ينصرهم غيرهم من عذبهم يروا أعداءهم يعدبون وهم يتنعمون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 ماء الرصاص حليم يحموهم يبدو بغليل كقليل حليم مثل قليل الماء الحار حليم يبدو يغليفها بالنار خذوه فعسلوه الى سواء اللحن الاديم ده لياخذوها الملائكه ويعسلوه يعني مدعوهم كسله في الصلاه يعني بسبب بي عنف وخزي لا سواء إلى أسواء الزحم إلى وسط يهنبه ثم صدّوا فوق رأسه من عذاب الحميم يلا الله ملأة يهنب صدّوا فوق رأسه من العذاب الحميم الحافظ ما المعنى الحافظ ذبك إنك أنت العزيز الكريم لا يقول هذا ذبك إنك أنت العزيز الكريم كانت تقول أنك عزيز كريم في الدنيا إن هذا ما كنت به تنترون فالله هم هذا اللي فانه بتشككه في الدنيا وثماره فيه وثماره فيه وثماره فيه العذب فان دوله ما بشي عذب ولا بحساب ولا بحساب ما بلا منات ما بلاهم إن المبتقين في مكان أمين إن المبتقين قال إن هم في المستقرق آمن في أمن وآمن في, في جنات وعيون بسافر وأنهار يلبسون من سندسين واستقرق بيبسوا من الحليب من أنواع الحليب بل استفادوا من أنواع الحليب متقابلين لا شيء غلب ولا شيء حبيب كذلك وزوجنا هم بحوض معين زوجنا الله بزوجياتنا الخارقين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يطلبوا وشما يشتغل فاكه وهم في الأمن وعمل لا يدعون فيها الموت في الجنة في الجنة ما المحللين فيها عباية إلا الموتس الأولى ما بلدك الموتها و لا تذهب و لا أعرف عذاب عائلها هو الله عذاب الجحيم و نجام رواهم هذا فضل الله التوافية في الجنة والأمن والأمان والأمن فضل من ربك ذلك هو الفوز العظيم هذا هو الفوز الذي اسمه فاسب وهي فوز حقيقي ياق الله إنما السمنة هم يسامحون الله متذكرون الله يسلم القرآن بالقتيان محمد لا يقلون هم يتذكرون لا يفهمونها متذكرون قرآن عربي وهم عرب والنبي عربي ولا يفهم القرآن لا يهرب عادم القرآن لا يفهمون خر سجيب إنهم مرتبون ارتقي بالز سخط الله عليهم عذابهم هم مرتبين فإنهم مرتبون هم مرتبين الزوارق يا محمد من ترتب زوارق